لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر وعن احتجاج الثاني لتضعيف حديث جابر المذكور قال النغوي في شرح المهذب ما نصه وأما الجواب عن حديث جابر الذي استج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحصاب لا يجوز الافتي لا يجوز الافتجاد به في ما يعرض هذا الحديث ويقويه وان حكم الشافعي على الله حكم على الحديث بالضعف لكن ثابت استدراكه من بعد انه يرى فيه نوع قوه نعم. لا يجوز الافتجاد به لولا المعارض شيء فكيف وهو معارض بما ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة وأقاول الصحابة رضي الله عنهم المنتشرة وهذا الحديث من رواية يحيى بن سل... ابن سليم الطائفي عن إسماعيل ابن أمية عن أبي الزبير عن جابر قال البيهقي يحيى ابن سليم الطائفي كثير الوهم سيء الحذب قال وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر قال وقال الترمذي سألته البخاري عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ ويروى عن جابر انخلافه قال ولا أعرف لأثر ابن أمية عن أبي الزبير شيئا صواب العبارة يقولون ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا وجدت في البيهة في المصدر إذا أعرفوا لي بني أبي ديب فأنا أبي الزبير شيئاً الآن لا يوجد شيئاً لا يوجد من نسخة تكايننا هذه قال البيهقي وقد رواه أيضا يحيى ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير مرفوعا ويحيى ابن أبي أنيسة مفروك لا يحتج به قال ورواه عبد العزيز ابن عبد عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به قال ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالف قال وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب من كره أكل الطافين نصه أخبرنا أبو بكر بن الفارث ابن بن الفارث الفقيه أنبأنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن غيرون علي بن عمر علي بن, بن عمر من هو دارك دارك. نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن فيروز حد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا بن نمير مميك. قال حدثنا بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل وما مات فيه ثم طفى فلا تأكل وبمعناه رواه أيوب السخياني وابن جريد وزهير وزهير رواه رواه. رواه أيوب وبمعناه رواه أيوب السختياني رواه أيوب السختياني وابن جريج وزهير بن معاوية وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير عن جامر بن قوفة وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني وأبو عاصم ومؤمل ابن أسماعيل وغيرهم عن سفيان الثوري موقوفا وخالفهم أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرهوعا وهو واهم فيه أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمي قال حدثنا علي بن إسحاق الأصبهاني قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد من الزبير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طف السمك على الماء فلا تأكله وإذا جزر عنه البحر فكله وما كان على حافته فكله قال سليمان لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام من سلينا هذا طبراني وشسمه ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام حديث أبي داود الذي قدمنا والكلام الذي نقلناه عن النووي قال مقيده وعفى الله عنه فتحصل أن حديث جابر في النهي عن أفل السمك الطافي ذهب كثير من العلماء إلى تضعيفه وعدم الافتجاج به وحكى النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا عنه وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت وإذا فهو قول صحابي معارض بأطوال جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبالآيه والحديث <تصفيق> الله نعم والحديث المتقدمين وقد يظهر للناظر أن صناعه ان صناعه علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم برد حديث جابر المذكور لان رفع بقوه الحديث الشيخ بعد ما تقدم كثر بقوه الحديث لان رفعه جاء من طرق متعدده وبعضها صفيف فرواية ابي داود له مرفوعا التي قدمنا ضعفوها بان في اسنادها يحيى بن سليمن اضائه وانه سيء الحب وقد رواه غيره مرفوعه مع أن يحيى بن سليمن مع ان يحيى المذكور للرجال البخاري ومسلم في صحيحيهما ورواية أبي أحمد الزبيري له عن الثوري مرفوعا عند البيهقي والط... والدار قطهي ضعفوها بأنه واهم فيها قالوا خالفه فيها وكيع وغيره فرضوه عن الثوري موقوفا ومعلوم أنه كل ما يعود إلى لا إلى العدالة يمكن جباره ومعلوم أن أبا أحمد أن أبا أحمد الزبيري المذكور وهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي فقة شفت وإن قال ابن حجر في التقريب إنه قد يخطئ في حديث الشور فهاتاني الروايتان برفعه تعبد تعبداني برواية بقية ابن الوليد له مرفوعا عند الغيهقي وغيره وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه وإن تكلم فيه كثير من العلماء ويعتضد ذلك أيضا برواية عبد العزيز بن عبيد الله له عن وهب بن فيثان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ورواية, ورواية يحيى بن أبي أنيسة له عن الزبير عن أبي الزبير عن, عن جابر عن أبي الزبير عن جابر وإن كان عبد العزيز بن عب... عبيد الله ويحيى بن أبي أنيسة المذكوران ضعيفين لاعتضى بروايتهما بروايت... برواية الشقة ويعتضد ذلك أيضا برواية بن أبي ذئب الله عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا عند الترمذي وغيره فالظاهر أنه لا ينبغي أن يختم على حديث جابر المذكور بأنه غير ثابت لما رأيت من طرق الرفع التي روي بها وبعضها صحيح كرواية أبي أحمد المذكورة والرفع زيادة وزيادة العدل مقبولة قال في مراق السعود والرفع والوصل وزيد وزيد وزيد اللفظ والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ هذا ما جرى عليه المتأخرون من أن الرفع في حالة عروضهم مع الوقف والوصل في حالة عروضهم مع الإرسال وزيادة باللغو من الثقة كلها مقبولة هذا ما جرى عليه المتأخرون ومنهم من يحكم بالعكس يتعارض الرافع مع الوقف يقول أن الوقف لأنه المتيقن والرافع مشكوكا فيه يقول مثل في الوصل والزيادة هذه الزيادة إذا وجدت عندها بعض دون بعض يكون مشكوكا فيها فترد ولا القبول مطلقا ولا الرد مطلقا يضطرد في مثل هذا عند الأئمة الكبار هم يحكمون بالقرائم أحيانا يحكمون للرفع وأحيانا يحكمون للوقف وأحيانا يحكمون للوصل وأحيانا يحكمون للإرسال وأحيانا يقبلون الزيادة وأحيانا يردونها وان كان بعض المترقين النقل الاتفاق على قبل الزيادة من الثقة لكن يبقى أن الأئمة الكبار والمتقدمين ليست لديه محكام مضطردة في مثل نعم <تصفيق> خارج المسلم تحتاج لتصريح أنه ما فيها ولا موضع تصريح مذلس محمد المسلم من تدرس المكري كما هو معلوم روايته من مسلم عن جابر وتصله ما فيها أشكال ولو بالعنانة أما في خالد المسلم فهو من أحداؤ لابد من التصريح والشيخ ما شارع هذا رحمه الله نعم نعم لقائد أن يقول هو معارض بما هو أقوى منه لأن عموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته أقوى من حديث جابر هذا ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس لأنه لا فرق في القياس بين الطافي وغيره وقد يجاب عن هذا بأنه لا يتعارض عام وخاص وحديث جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم أذلة الإباحة فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة والله تعالى أعلم والمراد بالسمك الطافي هو الذي يموت في البحر فيطفو على وجه الماء وكل ما على على وجه الماء ولم يرصب فيه تسميه العرب طافيا ومن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين ويحكى في نوادر المجانين أن مجنونا مر فيه جماعة من بني راسب وجماعة من بني طفاوة يختصمون في غلام فقال لهم المجنون ألقوا الغلام في البحر فإن رسب فيه فهو من بني راسب وإن طفى على وجه الماء فهو من بني طفاوة وقال البخاري هذه الطريقه يختبرون البيض لو في ماء فامتصوا فهو فاسد وين قصص هو صالح ها شلون هذا والتخزين الغالب و... عليه السلام اول يكثر فيه اكسف يا استاذ ما في وسيله لاختبار الماده <تصفيق> <تصفيق> اي مش تركت الكلام البخاري رحمه الله في هذه مساله طويله جدا شرح من قبل ونقل كلام الحاجر الله يرحمه ان لا كانت تمام الشيف ف هذا اليوم ترى كلام طويل جدا يعني كلام بخاري ما يتعلق به كتب ترمو باشد. ممكن لفوق ترمو. اختلاف الفقهاء. في اكثر من كتاب. طبعة ولاقب الهواء مش كتب. ما يعمل عن يكون اختلاف الفقهاء من الشارع.